الصوت الصوت الله الله, <تصفيق> الله الله اكبر سوى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 غير مكبوب عليهم وللله آمين بسم الرحيم وائل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون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 إذا تُتْلَى عليه آياتنا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ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 الله, الله أكبر سمع الله لمن حميدا. ربنا ولك الحم.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 Oidilma, tubi, aleihim, al a a a a a a ورائك ينظرون تعرف في وجوههم نطرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا اَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ اَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَعَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ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 لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله Allahü akbar Allahü akbar akbar